قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَعْقَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَضَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَثَرْتُ لَهُمْ اسْتِرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خَلَقَكُمْ أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا 114. واجعل الشمس سراجا 115. والله أنبتكم من الأرض نباتا 116. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 117. والله جعل لكم الأرض بساطا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَالدِّينَ وَلَا ثُعْنٌ وَلَا يُغْثَى وَيَعُوقُ وَنَسْرًا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأبخلوا نارا فلم يجدوا له وَقَا نُ حَر رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْ الأرضِ مِنَكَافِرينَ ذَارَ إِكَ إِ إن تَذَرهُمْ يضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِذُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارَ رَبِّغُ فِي الليَوَالِوَال ذََْ وَلِمَن دَخَلَ بَيْثِيَ مُؤمِنَ